وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لئن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ولئن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَن ومن في فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما ارسلت به واننا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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم وَيَأْتِ بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ القرار وجعلوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مصيركم إِلَى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا مِمَّا وينفقوا, وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل, من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الْأَصْنَامَ رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فَإِنَّهُ مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي الغير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 رَبِّ جَعَلْ لِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ